الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان Todo e mundo ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برصف لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان استطعت أن تغفو إن استطعت أن تغفو من فضار السماوات والأرض أن. يكما تكذبان هذه جنن النعيم التي يكذب منها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الان فأي آلاء ربكم I'm oh. متكئين على فرش بطانها من استفرغة وجن الجنتين ذا فبأي آل ربكما تكذبان فيهنّ نفاصرات الطرف فيهنّ نفاصرات الطرف لم يقم بهنّ لم ما لهم لم يطب. ilham ilham Bawasul